القناعة آمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة آمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى أمين ومن عين لا تدمع أمين ومن نفس لا تشبع أمين ومن دعاء لا يسمع اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا أمين